صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأتم الحج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 تلك عشرة كاملا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد عقاب، فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقَوَّى فَاتَّقُوا نِهَايَ الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الطالين أم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن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 تكمكم وتتكم الله وتد الله واعلم